De Macht van de من لم يتمكن من لم يتمكن من لم يتمكن من الهادي ولم يصم حتى هل الحج حتى هل محرام وهنا صور ثلاث الأولى ما إذا كان ترك الصوم <تصفيق> الذي هو بدل عن الهادي إلى انقضاء ذي الحجاء عن نسيان منه أو أبله والكلام سارتان فيما هو مقتضى القاعده واخرى فيما هو مقتضى النصوص اما مقتضى القاعده فقد أفاد سيدنا قدسة سره في المعتمد أن الأمر بذبح الهادي مطلق بلحاض الشهور. خرجنا عن هذا الإطلاق فيما إذا تعذر الهدي في ذي الحجاه فإن الوظيفة تنتقل إلى الصوم في هذا الشهر فإذا قضى ذو الحج ولم يصوم فشرع الصوم في حقه بعد مضي ذي تقييد تفي لإطلاق الأمر الهادية فمقتضى لإطلاق عدم هذا التقييم وبالتالي إذا مضاد الحج ولم يصم تعين عليه الهادية في مختصة الإطلاق في العام القابل ولكن يتأمل في كلامه بأن ما دل على مطلوبية الهادي كالآية المباركة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الهادي منصرف منصرف إلى أن المأمور به الهدي في ذل حجان في سنة النسوك والقرينة على ذلك تعقيبه بتقييد البداية حيث قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ولا أقل من احتفاف الكلام بما يصبح للمانعية عن إطلاقه اذا فدعوى اطلاق الامر بالهادي بأي ثمن غاية ما في الامر خصص بالصوم في ذي عند تعذر الهادي غيره ما يعني هاي الدعوة غيره تاما اذا فمقتضى القاعده عدم وجوب شيء في حقه بعد انتباع ايه؟ حجار هذا بحسب مقتضى القاعده واما مقتضى النصوص الخاصه فقد يقال ان مقتضى صحيحه معاوية بن عمار حديث اربع باب سته وأربعين من أحواب الذابح أنه له أن يصوم حتى بعد انقضاء للحجاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال فإن فاته ذلك قال يتسحر ليلة الحصبه ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده قلت فإن لم يقم عليه جماله قال إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهلها وهو نطف من ناحية الزمان ولكن ما أفيد غير تامين وذلك اولا لأن هذه النصوص لا إطلاق لها فإنها في مقام البيان من جهة المكان لا من جهة الزمان حيث ان السائل فرض أن هذا المكلف لا يقدر على الصوم في مكه فهل يتعين عليه الصوم في الطريق او اذا رجع الى اهله فأجاب عليه السلام لأنه مخير إذا فالمنهوب في الإطلاق نفي خصوصية المكان وليس في مقام البيان من جهة خصوصية الزمان وان اللازم ايقاع الصوم في ذي الحجه او رمضان ويعتبرو يا شيخ ابراهيم السني الشيعي في حجيه الاطلاع كونه في مقام البيان من الجهة التي يرادنا في اقرار الاخلاق وهو مما لم يحاول على التفصيل فان اذا قاتل من دون الله ما لم يكن مع انه يقول في الغالب هذا بحسب ما إذا رجع إلى أحد هذاك صوم السبعات كما تقولون سيأتي من ناحية صوم السبعات لا يشتغل في هذه الشيء صوم السبعات إذا إذا عجله الإمام إلى ما بعد الزواج إلى أهله يلزم كثيرا يلومون أما بعد يعني ما بعد الحرب ولكن هل هذا من الملابسات العرفية واضحة؟ يعني المناطق الإطلاق المقاميل يتمسك بالإطلاق المقاميل تقولون عدم الاستفسار مع الإطلاق المقاميل في الإطلاق المقاميل أن يكون المشكوك فيه من الملابسات العرفية الواضحة لما تحدث عنه المتكلم فيقال بأن السكوت عن شاهد على لإطلاق المقامب لحاله. هل هذا من الملابسات العرفية الواضحة؟ إذا كان كذلك، <تصفيق> من كثير ما بعد بعد المدنين المدنين ما فقوله أو في أهله. لبوه بصلاح مقامي يشمل حتى إلى ترجل الحجر الحجه فليت بقول بما أنت شيء إذا في المأسف أو الآن مليغ بالعنوان الأولي لا كلام يعتبر في صوم الثلاثه أن تكون في ذي الحجة هذا العنوان الأولي ولكن البحث أنه من لم يقم عليه جماله العنوان الثاني من لم يقم عليه جماله هل يعتبر في صوم الثلاث في حقه ايضا أن يكون في ذي الحجه بحيث لو نسيه وخرج ذي الحجه فليس له أن يصوم أو لا هذا هو الكلام الآن الشيخ يريد يتمسك بالاطلاق بالإطلاق المقامي لصحيحه معاويه أن مقتضى عدم الإسكفصال هو الإطلاق المقامي مقتضى الإطلاق المقامي عدم اعتبار للحجار أقول الفارق بين الإطلاق في الأصول بين الإطلاق اللقوي والإطلاق المقامي جنون فارق بينهما أن المشكوك إذا كان صفة من, من صفات الواجب كما لو قال أعكف رقبه شكلة أنها مؤمنة أو لديمان صلة من صفات الرقبة يقولون هنا عدم ذكر القيد بحقق الإطلاق اللحظي وأما الإطلاق المقامي أن يكون المشكوه من الملابسة مو خير من قيوده من الملابسات العرفية الواضحة بما هو محل الكلام يعني العرف من يقرأ هذا الرواية تبادر إلى ذهنه هذه الملابسة العرفية فما لم ينص المولى على استثنائها مختبى لإطلاق المقام جنو دخولها وهذا مقصولكم إن كان من الملابسات الحكية الرواية الحوالو في تلك العلمان اللي اطلاق المقامي ينحق أولا رلاح الواليك أولا والتاني لو سلمنا بأن الرواية مطلقة من حيث الزمان والمكان ولو بالإطلاق المقامين فإن مقتضى صحيحه عمران الحلبي باب سبعة من أبواب الذهاب حديث ثلاثة عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام على المثلتي على المتمتع إذا لم يجد الهدم حتى يقدم اهله لما وصل أهل ذلك من عليه صوم ثلاثه أيام قال يبعث بدأ فإن مقتضاها أن وظيفة الناس هو الهادي لا أن وظيفته هو الصوم بعد مسيانه إلى حين الرجوع إلى بل إيه ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين استيعاب النسيان لذي بحيث لم يتذكر حتى هل لمحرمون فاستهلت أجمعين أو عدم استيعابه وما افيد في المعتمد من ان نسيان الصوم الى حين انقضاء الحجاج يصدق عليه عرفا انه نسيان للصوم واما نسيانه الى حين قدومه الى اهله مع بقائد الحجاج فلا يصدق عليه عرفا انه نسي الصوت بل نسي فردا من الصوت لا انه نسي طبيعي الصوم اذ ما زال ظرفه باقيان وفيه انه لو كان المستناد في رفع التكريف حديث الرافع رفع عن أمة النسيان لكنها كلامه من ظهور حديث الرافع في أن مناة الرافع نسيان القبيعي لا نسيان للحائط فلو نسي ان يصلي في المباح مثلاً ولكن تذكر قبل انقضاء الوقت فانه لا يصح التمسك بحديث واضح بعدم نسيانه الطبيعي المغمور بين الحدين ولكن المفروض ان المستند في المقام هو إطلاق صحيحه عمران الحلبي هذا حديث الرماعة كإن مقتضى إطلاق قوله حتى يقدمه أهله قال يبعث بالله أنه متى قدم أهله ولم يصن سياما فإنه يدخل إلى الهادئ وإطلاقها حاكم على إطلاق ما دل على مشروعية الصوم حتى بعد <تصفيق> إنقضاء الحج. ليش يا ابراهيم شنو النقطة الفنيه ليش جبنا هذا إطلاق حاكم؟ لان الطلاق الخاص حاكم على الطلاق العام لو قال مثلا أكرم عالين فقال أكرم عالم الهاشمي اطلاق اكرام العالم الهاشمي لما إذا كان مثلا محتاجا للإكرام أو محتاج للإكرام عارف على اطلاق العام من هذه التفاعلات مريد؟ هذا هو الكلام في الصورة الأولى Lees, wat is het? Het Aan de hand van de kwaliteit van de ما اذا كان ترك الصوم عن عمد والتفات وهنا فرضان قال ما اذا ترك صوم الثلاثه عمدا حتى ورد اهله يعني كان بامكانه ان يصومها في مكه لكنه طلع من بركه عنده ولم يصمها في الطريق الى ان اكبرت الاعداء مع فرض بقائي للحجاج وهنا أثاد في المعتمد بانه لا دليل على مشروعيه الصوم في وإن كان له الحجة طاقية وقد يؤكد ذلك بصحيح ابن سنان حديث واحد باب واحد وخمسين من أبواب الذه عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن رجل تمتعا فلم يجد هديا قال فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمتال حتى يصومها بتقريب أن ما هو المأمور به حال الاختيار هو الصوم بمكة وأما صومها في فرض الاختيار عند رجوعه إلى أهله فمما لم يحرج الأمر به ولكن الصحيح أن غاية ذلك عصيان الأمر بالخصوصيات وهي خصوصية إيقاع الصوم بمكانه إلا أن مقتضى اطلاق صحيح معاوية حديث اربعة باب سبعة واربعين عن ابي عبد الله عليه السلام فان فاته ذلك يعني صوم الثلاثة منه وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثه ايام بمكانه وان لم يكن له مقام صام في الطريق او في اهله ومقتضى اطلاقها أنه إذا لم يكن له مقام سواء كانت عدم الإقامة قولوا باختياره او أو الطرق أو بالاضطرار فإن له جنوب أن يصومها عنده أهل الهي ليش؟ <تصفيق> ما يقال للمسافر إذا انتهر مقام هو. صح. لا لا. إذا لك مقام في المدينة فلك ان احترم إذا ما إليك مقام فليس لك أنت احترم يعني هذا المقام خاص بفرض الاضطراق <تصفيق> الخروج مقام كان مختار في مليخين. ما يقال ليس له مقام يعني ما يلي بالمقام ما, ما, ما <تصفيق> <تصفيق> شيخ زين بحسب العرف البحاري الحدائقية كان شيخ تام نعم حلو يعني له مقام بعد صدق مقام إلا له مقام يعني لأنه المكتوب يعني انا حسب اختيار يعني اختياري لاوقات المفضله المفروض وعلى فرض التامل في ذلك ودعوا انصرافها لفرض التتامل فان صحيح زهارات حديث 13 باب 46 واربعين عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال من لم يجد ثمن الهادي فاحبه ان يصوم الثلاثه ايام في العشر الأواخر ثلاثة سجدانين فإن مختبى اطلاقها عدم إلزامهن بالإقامة في مكة لأجني صومها قبل سخرهم قوي قال <تصفيق> الثاني اذا ترك الصوم عمدا حتى انقضاه ذو نعم رابع أنت الشيء حسن فما يصدر منك حسن وأحسن الحسن أنت خلق الحسن ومقتضى إطلاق صحيحة منصور بن حازين بعد سبعة وأربعين حديث واحد قال عليه السلام من لم يصم فيه الحجه حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاد وليس له ان يصوم ويدبعه بمناء فإن مقتضى إطلاقه أن من لم يصوم بعذر او متعمدا فإن وظيفته هذه إذا خطا بالخير. اسمع يا شيخ حسن. ومقتضى مفهوم الشرط في الرواية أن تقال من لم يصم حتى يهل إلى الربان. أنه لو لم يهل فإن له من يصوم ولو كانت ترك الصوم عن حمدًا. فبهذه الرواية. منطوقاً ومفهومان يتبين حكم الفردين معاً. لم يسمع لم يسمع المصطاف ولم ما أقول لم يسمع. تشمل من لم يشرح ومن. لو شرح قبل نهاية الدرس لكنه لم يسمع. ها يعني كُفَاجَأهُ بالحكاية لا يصدق عليها إنه ولم حتى يعني. بعضاً. لا شرعه الصوم يعني لم, لم يصدر منه صوم هذا هو الطاعه ما في الحدود الصوره الثالثه ما اذا كان الترك عن عذرين كمرضين او حيض اداكم الله شيخنا العلم او عدم انتظار رفتها وهمتع ذلك وحشنا إليه وظيفته هو الانتقال إلى الهادي وذلك لانه مضافا إلى انه لا اطلاق للصحاح السابقه الداله على مقلوبيه الصوم من جهه الزمان مدار الكلام فان هناك تعارضا لو قلنا باطلاقها بينها وبين ما دل على ان وظيفته هو ال... الانتقال الى الحاديث بيان ذلك ان النصوص في المقام على محوين ما الذي يطلقه على مشروعيه الصوم في الطريق او عند أهله وان خرج ذو الحجه كصحيح معاويه السابق والنحو الثاني ما دل على ان من لم يصم حتى خرج ذو الحجاب فان وظيفته الذابحه سواء كان لم يصم لعذر او غير عذر كصحيحه منصور بن حازم وبين الطائفتين عموم من واج فإن الاولى وهي ما دل على مشروعية الصوم خاصه خاصة بالمعذور لورودها في حق من لم يقم عليه جماله وإن كانت عامة من جهتي انقضائد الحجاب وعزنه والطائفة الثانية كصحيحة منصور عامة من حيث كون الترك عن عذر. أو غير عذر، وخاصة في من انقضى عنه ذو الحجان يورودها بهذا المورين فيلتقيان في من ترك الصوم عن عذر وقد انقضى ذو حيث ان مفاد الاولى مشروعيه الصوم في حقه ومفاد الثانيه عدم ذلك فيتعارضان ويتساقطان والمرجع مقتضى قوله تعالى ثلاثة أيام في الحج وهو ما دل على اشتراط وقوع الصوم في الحج فما تنقضى فلا والفجن أو فلا دليل على مشروعيته والحمد لله رب العالم